قل يا أيها الذين هادو إن زعمتم أنكم أولياء لله إن زعمتم أنكم أولياء لله من دون الناس فتمنوا, فتمنوا الموت إن كنتم صادقين.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 فينبئكم بِمَا كنتم تَعْمَلُونَ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا نُوْدِيَ لِلصَّلَاةِ مِنْ يَوْمِ الْجُمْعَةِ فَاسْعَوْا, فاسعوا إِلَى ذِكْرِ اللَّهِ وَذَرُوا الْبَيْعِ ذَلِكُمْ خَيْرٌ لَكُمْ إِن كُنتُمْ تَعْلَمُونَ فإذا قضيت الصلاة فانتشع في الأرض واتقوا من فضل الله وذكروا الله وذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون وإذا رأو تجاره أو لهون فضوا إليها وتركن كقائمة قل ما إن عِندَ اللَّهِ خَيْرٌ مِّنَ اللَّهْوِ وَمِنَ التِّجَارَةِ قُلْ مَا عِندَ اللَّهِ خَيْرٌ مِّنَ اللَّهْوِ وَمِنَ التجارة. وَاللَّهُ خَيْرُ الرازقين